حياتي يا, باي يا باي الحياتي يا باي الحياتي قالت تعطياتي حبيبي يا باي يا مليو سوري يا شفتك شفتك يا مرامي جنبي طير يا تبوني عشاب حاطميري مهما قال عنك أحبك يا تميري شهد الجمر طائر رفع لي جناحه قال لي يا خديبك دي فحت الرمح و شلت بهم ميليل الدا مين جحصيل محل ما يكون سفور ونمو يا بينات حياتي طالت تاعت يا حبيث اخدري دفاق دايا حباك لا أبالي ومكسوم لي هواك يلحي أنت بالي محالة حيك سواك Jaåje de påhavdi Al ma min du Bi ni het me de du